فَيَا أَيْوَا الرَّادُونَ مِنْهُ شَفَاعَةً صَدُّوا عَلَيْهِ سَلِّمُوا تَسْمِيمًا أَيْوَا الْمُسْرِ وَسَرِيْهُ عَلَيْهِ يَا أَيْوَا الْمُشْتَاقُونَ إِلَى رُؤْيَا جَمَالَهِ قدو على وسد مو تسمي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله يا من يخد يصانكم يقبتا ومناما قدو على وسد مو